الله. <تصفيق> تعالى بالتعالى بالتعالى والله لا، ما ديمون لا إله تعالى الذين امنوا اتقوا الله حق <تصفيق> ولا تنظرن الا وانتم و رسولك و بهاز حوز الله صل على محمد و آل, آل, ال محمد كما صليت على ابراهيم على ال ابراهيم فلعلى مين انك حميد على محمد و ال محمد كما على ابراهيم ال ابراهيم العالمين انك حميد مجيد إن الله عز وجل فقال النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وآله وآله وآله تخرى الأمور من أكتبها وقفت مهدفة بدعة وبل بدعة في النار يضع فهنا الإخوصي الأفاضي يوم العباء رب العالمين الذي نزل الأمين على قلب نبينا صلى الله عليه وآله صلى وسلم ليكون من المذلين من السنان العربي المجين وذلك من خلال تسليم تأثير تسليم تأثير واليوم لقاء يجمعنا يجمعوننا في تسليم سورة الجن فعليون والله الأسأل أن يدعنا وإن يكن القول القول فيتبعون أكسنا وَلَائِكَ الْمَنِينَ هَلَاهُمُ الله وَلَائِكَ هُمْ أُلْهُ الْأَلْدَ هذا سجل صورة مكية بالتفاق من العلم تفتيتها من حيث نزولها في كتاب الله عز وجل رقم 72 ومن حيث نزول على قلب النبي صلى الله عليه وسلم وهي رقم 40 موثلت بعد الصورة الأعراف لا قطرها السورة قبلها تعالى العزم المغزق ربوث السلام ونوسف وإبراهيه عليه السلام ونوسف عليه السلام وعيسى عليه السلام الله عليه السلام. كان الله عز وجل قد نقر عن نوح فقال إنا أصلنا نوحا إلى قومي أن أذل من قبل أن يأتيهم عجاب القليل فقام هذا الرسالة الكريم بأيواء الأمانة ودلع الرسالة على أتمى وقتهم لقومي القومي فإن الله عز وجل أكرمنا بنبينا الذي أصلاك رحمة للعالمين ودعته بالتقالين للإنس الجنكات وإن كان, قوم وان كان قوم قريش قد صاروا على نفس نهج قوم نوح فان هناك من خلق الله عز وجل من استمعوا الى دعوته وامنوا به وصدقوه من غير ان غير ان يرسل عليه حربا لما فعل الطاج وأتباعه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل واحية إليه أنه استمعنا رم من الدين فقال إن سمعنا قرآن عظيم. ذكر الله عز وجل هذا الأمر ايضا في اي سهله سالت عن الله فيك الله تعالى إليك نظراً من الجن الله عز وجل في هو أول البيت في جميل قال تعالى وعبكك من نعمة من الله فقال عز وجل ما أصابك من من الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك فإن كان الجن قد استمع وينغيت فأملت هذا من فضل الله عز وجل على الجن فقال وإذ صرفنا فإن المحرك والمحاول للطلوب في الحقيقة دي بصراء كان بطلوب الإنس أو بطلوب الجن أو بطلوب الملائكة في الحقيقة هو ما يتحكم فيها هو الله عز و عدل ما يأتينا منكم بالدليل على أن للملائكة بطلوب من القرآن طرح ما هو الدليل على ان بالملائكة قلوبة على ومن كان لا يعلم في اليوتيوب ومن كان لا يعلم فليكتب الله اعلم سبحانه من المعلوم أنه لملأكت قلوبا بدليل قول الحق طبار وتعالى حتى إذا فز سعى عن قلوبه قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العليك فمن الحق قد الله عز قال صلى الله تعالى عليه الله عليه وسلم إن القلوب بين أجت من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء فأي قلب شاء أن يقيمه مقامة وأي قلب شاء أن يسيره أو كما قال قالوا اصرفنا الى ايتنا قومنا الذين يسلم يوم التقييم وكان السبب في هذا انهم كانوا في السماء السامله اي يركب بعضهم على بعض بعضهم على بعض الى ان يصل الى السماء يتصل هنا وهذا جسد هنا حتى يدور في الملائكه الاعلى وفانه قد ذلك لا تحرس الملائكه لا تحرس ملائكه السماء من بين راعي ايسا عليه السلام الى دعنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة ومتطبتها تقريبا خمس مئة عام فلما حيل بينهم وبين خبر السماء قالوا ما حدثتم عن هذا الا امر فرلعوا الى ابليس لعنه الله تعالى فقال ان السماء لا تحص الا لسبب من سعوبي اما لعذاب يريد الله عز وجل أن ينزله على الأرض بعوضة، وإما لنبي يريد الله عز وجل أن يرسله على الناس، لذلك قالوا وأن لا ندري. أصر أريد جملة إلا في الأرض أي عذاب واقع على أهل الأرض، أو أراد بهم أن يغمر من خلال نبي يرسل إليه. سعد منهم من ذهب. جهت اليمين ومنهم من مدينة الشمال لينحو دقاع الأرض إلى أن قابل النبي صلى الله عليه وسلم قابلا من اعتاظ وقد أدركت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قابلا من اعتاظ وقد أدركت سنه عبد لقبر السماء او هو سبب رئيس في حراسة الملائكه في السماء من هنا هداهم الله عز وجل <تصفيق> قال تعالى قل انا اخي الي انه استمع نقرا من الدين سالت اهل العلم ولا اريد ان اصل في هذه المسألة وان اراد ان سيرجع الى تصير إلينا الراجل الله تعالى فتصر قولة الجن ما بين نسكة لهم وبين منطق الكثير من آخر ثلاثه والقدماء ينطلون الجن ويسكتون انها ماء من الأمراض ولكن نحن نسكة الجن فأنهم مخلوقات لله تعالى يروننا ولا نراهم كما قال عز وجل إنه يراكم من حيث لا ترونهم ولا نريد ان في هذا الأمر ولكن هل النبي صلى الله عليه وسلم ام لم يرهم على قومين ايضا فمنهم من اثبت للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيه الجن كما رأى الملائكه كما رأى جديد وكما راى الجنه, الجنة والنار لان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه شيطان من الشياطين فاراد ان يلبس عليه اثباته فأمسكه النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه حتى سال دعاته على يده الشريفه صلى الله عليه وسلم ولولا أنه تسكر دعوة فيه في الإيمان طبهت لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده لربطه في سرية من سر مصد ولقلبه صلى الله عليه وسلم أتاني داعي جن سأتب قال قرين النبي صلى الله عليه وسلم فأرانا نيرا نهضا آتا رضا فقالوا لا طعامنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل عظم ذكر عليه اسم الله يكون أول سفر لحمة قالوا وما على علش دواتنا قال كل بعرة لذلك نعم النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بعظم او رجيع لانهما من طعام اخواننا من الجيل فانهم من راى ان قوله تعالى انه يراكم هو قليلا من حين يشارك لا ترونهم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يره انما اتوا من كل حدب وصوب حول النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يصلي باصحابه صلاه الغداء ولم يعلم النبي يجادهم ولا دسجناعهم الا عندما نزل عليهم قوله تعالى كل اوحي الي انه اجتمع نحوه من الدين شباب سبحانه الله بصم الله وعند ال بقاة سلط نول لا نسخي عفوائية ولا نتعلق معي قد الحمد لله ربنا الله انه سمع نفر النفر هو الرهد من الثلاثة بعد نفر من الجن قالوا ان انها قرآن عجب متنحدة عن رسمنا انها هو العجب هذا امر عجب هذا امر عجيب هذا امر عجب يعني اجابات يعني تدور حول المعنى كانت قال ابن موجود العرب رحمه الله العجب والعجب امكار ما يرد عليك لقله اتيات ما يبدو عليك لكل تأكيد قال السجاد اصل العدد في اللغة ان الانسان اذا رأى ما ينكره ويقل مثله. قال قد عددك كذا وكذا بس الحقيقة لا يمكن انما الاستغراب هذا الشيء انه يضي انكار فمثلا لو ان رجلا بصحة قوية عظيم الدنيان تسبب العضلات تبنى على اكتافي القصور ويقف على استغرابي الصقور وصدقه مات نعم هو مات وإنه لله وإنه إليك ريون سنحن نتعبد هل نتعلم أنه مات؟ هل ممكن أنه مات؟ هل ممكن أنه مات؟ فماكن نستغرق لهذا الرجل الذي كان بصحة جديدة وكان وكان وكان إذ هو يموت فجاه من دون مرض هذا يسمى عزل سيكون لإستغراضنا لا لإنفارنا فانا قالت بمنظور عندما اصطنعت الجن إلى هذا القرآن سواجدوه عجبا في بلاغته عجبا في إعجازه عجبا في لغته عجبا في تأثيره في القرآن ليس معجز فقط من ناحية اللغوية ومن ناحية البلاغية ومن ناحية العجبية بل هناك اعجاز يسمى من اعجاز وهو اننا اذا قرانا قصة من القصص او كتابا من الكتاب مرة او مرتين او ثلاث قدام ولينا لما نحن في كتاب الله عز وجل؟ كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله يحب العبد الحائل المرتحل اي الذي كلما حل في مكان في كتاب مصحف ارتحل الى مكان اخر عندما خطف خطمة عاد الى خطمة اخرى وردما مرت عليه السورة بدون دكاء ثم يقرأها في الخطمة التالية فيتكي ثم يسمعها من امامه فلا ثم يقرأها بعد ذلك فيتكي في فما قال تريس انتما عاد اليكم الوليد الدمورية قالوا يطفوا بالله لقد اساكم ابو الوليد بغير الهدف الذي ذهن لكم إلا حصل بيسم الإعجاب في التأثير الذي قال عنه الله عز وجل لو أنزلنا <تصفيق> كما قال عز وجل لو انزلنا هذا القران على ثمنه لا رأيتنه، ولا رأيتنه رجفا، بس أنا تفضلوا من الإعلان التأصيري من كلام الله عز وجل قالوا إن سمعنا قرانا عذبا. من جميع النواحي، من أهم صفات هذا القرآن العظيم ومن اجل صفاته ومن أخص خصوصياته الساير. عندما قمنا إلى الله عز وجل جميعا وتوصلنا له بالحمد لأنه رب العالمين وتوصلنا له الرحمة بنوعيه لأن الرحمة على نوعين: الرحمة مخلوقة ورحمة غير مخلوقة. الرحمة المخلوقة يختص بها يختص بها الرحمن. على نوعين. على, نوعين. على نوعين. ورحمة غير مخلوقة غير الله عز وجل يختص رحمة: المخلوقة تنصب إلى الرحيم وفي المخلوقات تنصب إلى الرحمن الغير المخلوقة ملايين وملايين الانواع صحتك عاخيتك نومك طعامك شرابك بهابك نجيئك ولدك زوجك مالك عينك سمعك ثروتك، كلامك وجاهتك جمالك سترك حفظك سيارتك الارض التي تسير عليها الشمس والقمر قال تعالى إن تعدوا نعمه الله لا تقصوها. دي مين المسؤول عنها؟ يا رجاله الكلام صعب ولا ايه مين المسؤول عن المروحه المضروبه هاي تاني يا شباب الرحيم الرحيم كل شيء حولك هو في الحقيقة من الله عز وجل الرحيم أما الرحمة الغير مقنوقة يا نوع واحد فقط وهو القرآن قال الله عز وجل الرحمن علم القرآن فنحن توسلنا بالحمد لأنه رب العالمين لأنه الرحمن الرحيم ولأنه مالك يوم الدين ثم توسلنا بالعبادة والاستعامة إياك نعبد وإياك نستعين كل هذا من أجل ماذا من أجل أن نقول اهدنا الصراط المستقيم فكان الجواب على الفور ذلك الكتاب لا ريب فيه لهدى للمتقين قال عز وجل ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات وقال عز وجل قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وهنا يقول تعالى يهدي الى الرشد فآمنا بقى يبقى ايه هو الرشد والرشد الرشد يا شباب معايا؟ معايا بس الله تنقل في ده مهم الرشد هو بلوغو. الغاية العظمى من ايسر طريق تاني الرشد هو البلوغ اعظم غاية من ايسر طريق وصاحبه يسمى الراشد لانه قد رشد قال تعالى قد تبين الرشد من الغاية فيهدي الى الرشد يعني يعني يهدي الى الحق وعلى طريق المستقيم او يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام او يهدي للتي هي اقرأ كلها معاني لشيء واحد كلها معاني لشيء واحد طبعا معنى رشد من الاشخاص اللي ازاي كده تشكروا مرطة جاية من الاشخاص زي معايا فانا بقول ايه الهشد هو الدلوع لأعظم غاية من ايصر طريق هل هناك غاية اعظم من الجنة هل هناك غاية اعظم من الجنة كلا هل هناك طريق ايصر واسف من الطريق المسكتين فمعنى يهز الى الرشد اي يهز الى الجنه من اقرب الشيطان وهذه اثناء سنات القرآن العظيم والوحي واعي اليه انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا فقاموا تجاه هذا القران بما امره الله عز وجل بالعلم والعمل بالعلم والعمل قال الشاعر نادى العلم بالعمل فإن أجابه الإن افتحل آمنا بس ولم نشرك لربنا أحدا وهذا بقضى طعن لا إله إلا الله فآمنا بس اللي هو إلا الله ولم نشرك لربنا أحدا يعني اللي هو لا إله. هو. اللي هو نفس المعنى قال عز وجل فما بالتوحيد بالطاوات ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوث وقال انفسوا لها والله اسمه علي يأتي الى الوث فآمنا به ولم نشرك لربنا احدا تعالى الجد ربنا ما اتقض صاحبة ولا ولد. الجد فصلوا بعض اهل العلم بانه العظمة والسلطان اي انه تعالت عظمة الله عز وجل وسلطانه ومنها الدعاء ولا ينفع ذا الجد من الجد اي لا ينفعه صاحب الحظ النصيب مين كنصيبه حظ وأنه تعالى زب ربنا أي العظم والآلاء والسلطان وحين هو فسره بأنه على معنى الأمر أي أنه تعالى أمر ربنا أي أنه كان من أمره ما اتخذ صاحبك أي ما اتخذ زوجك وإصناعا عليه لن يكون هناك ولد لأن هذا الصاحب مقصد والله عز وجل هو الغني الحميد الواحد يهدمي آدم يحتاج إلى امراه كي تخدمه وتقود على اطعامه وشرابه وملابسه وهي التي تكون صبرا فيه رب بصره وتحسين فرجه ثم تكون هي السبب في إنجاب لا أولى بالله يشعق عليه صغيرا ويستند عليه كثيرا ان الله سبحانه وتعالى هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وقال عز وجل انا يقول له ولد ولم تكن له صاحبه يبقى انه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وهذا نِعْمَةَ قول الجن إِذْ نشرك بربنا احد وانه كان يقول بِنِعْمَتِهِ على عَلَى شَفَا السفير يصمم التقوفي على انكيس تعالى الله تعالى والشطب يصمم يطلق على الغلومة في او هو المبالغة في الكسر وبنها كلمة الشاطئ لابتعاده عن الشاطئ الاخر فانه كان يقول في هنا إبليس لعنه الله تعالى هو الذي صور ليقول أن عزيرا اسم الله وهو من صور المصار أن المسيح اسم الله تعالى الله عز وجل عنا يطمين ويرضيها فما هو أكيد أنا أحب الشطر وهو المجاراة أو المجاريف الكسر والعلوح الجارب على ذهب الله وانا ونمنا ان لن الانس والجن على الله كذبا قد يقول لها ان ابن كذب يكذب على امه ويجذب على اصدقائه ولكنه ابدا ابلا لا يحبه ان يجذب عليه فكذا كان حال الجن انه لا ان الانس قد يجذبه وأن الجن قد يجذبون على أي شيء وفي أي شيء إلا أنهم لا يجذبوا على الله عز وجل ثم تبين لهم بعد ذلك أن هناك من الإنس والجن من اتبعوا في شيطان وكانوا يشدقونهم وصوروا لهم أن الله عز وجل اتخذ صاحبة واتخذ ولدا حشان وتعالى الله عز وجل عنا وقولون فأنا ضمننا ألم تقول الإنس والجن على الله كذلك وأنه كان رجالا ولا كان ولا كان صعب ولا صعب. وانه كان رجال من الانس يعيزون برجال من الجن فسالوه فقال الجن في البداية يفرقون من بني آدم وكان بني آدم أي وكان الإنس يفرقون من الجن كان هؤلاء يخافون من هؤلاء وهؤلاء يخافون من هؤلاء فكان الواحد من العرب إذا سابر ونزل واديا من الوهيان قال أعود بصيد هذا الوادي من شر السهائس عوض بسيدي هذا الوادي من شر تهائيه هذا معنى قوله تعالى وانه كان رجال من الانت يعوذون ان يتعوذون برجال من الجن فزاد الجن رهقا اي اثنى وتغير روض نوادي حاتن رضي الله تعالى عنه رحمه الله ورحمه الله ورحمته واسعه فاروي <تصفيق> سي احد نبيث خائب الانصاريه قال خرجت مع ابي من المدينه في حادثه وذلك اول ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه انذا بمكه فاوانى النبي غير راعي غنم فلما انتهى نصف الليل جاء ذئب اخا حملا من الغنم فواصل الراعي فقال يا عامر الوادي جارك وهنا ينادي على سيد الوادي من الجن يا عمر الوادي جارك يعني أنا جارك فنادى ملادي لا نراه يقول يا سبحان أصله فاتى الحمل يستد حتى دخل في الغنم لم تصده كدن لم تصده كدن وعلى كما قال كان الجن ويفرقون يعني يقاصون من الانس كان يفرق الانس منهم أو أشد فكان الانس اذا نزلوا واديا خرج الجن فيقول السيد القتل نعوذ بسيء اهل هذا الوادي فقال الجن نراهم يفرقون منا كما نفرق منهم فذنوا من الانس فاصردوهم بالخبل والجنون وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فساليهم رهضة أشبقت الجن أنفسهم أنهم من اولي القوة من أولي العزم من أولي الجأس وستطيعون أن يؤلوا العنس وأن أغلوا على خلاف ذلك أنهم وأنما ولنتم إلا يبعث الله أحدا أي هناك فترة من السفرات اعتقدت الجل نفس اعتقد الإنس أن آخر نبي أرسل الله عز وجل إلى الأرض هو عيسى ظلوا كما ظنت الإنس إلا يبعث الله عز وجل أحد من البشر إلا أنهم خبيء أو سلبي بعثت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو الرسول عليه وسلم وهو الرسول الله عليه لمسنا السماء فاخذناها ملئت حرسا اشتيدا وسودا هل كانوا قبل ذلك بعضهم على بعض الى ان يصلوا الى السماء فيحرقون السمعة فيقفزون كلمة ويقفزون عليها تسعة وتسعين تسعين قال الله عز وجل: إنا زينا الصماء الدنيا بزينة من كواكد وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب ذكرة ولهم عذاب ويصد إلا من خطف الفتح فأتباعه شهاد سبيل هذا من حفظ الله عز وجل للسماء حفظه الله تعالى باسم الدين السبب الاول الملائكه وهو الحرس الشديد حرسا جمع حاس طلعتهم بالشد حرس شديدة والشجد جمع شهاب وهو الكوكب المحترق. الذي يكون الضوار عز وجل لخلق الشيطان عندما يصفق الحمد إلا من خطف الخطر وأنا لبسنا سخماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم والسلام وما تعودوا على ذلك من بعد رفع ريسه فوابدنا بلئة حرس سجيد وشوفة قبل ذلك قال وإن وأنا كنا نعود منها بقاعدة للسلم التجسس على الملع الأعلى فمن يستمع الآمن يجد له جهادا مرسودا يصده يسعى خلفه في يحلقه كما قلت في بداية المحاضرة أن حراسك الأسماء لا تكون إلا لصدب من سردين إن أن الله عز وجل أوسك على أن ينسل عذابا على أهل الأرض أو أوسك الله عز وجل أن يرسل له النبي صالحا لذلك قالوا وانا لا ندري أسر أريد بمنط الأرض من خلال عذاب مواطع لم اراد بهم ربهم رسلا من خلال نبي النفس وهذا من أذب الدين فإنهم لما ذكروا السر بنوا السعل للنجزون لم يقولوا وانا لا ندري أسر أراده الله عز وجل لهم قالوا أريد بمنط الأرض كما تأجب إذا عليه السلام عندما قال الذي خلقني فهو يحكير فنصر هذا الفعل لله والذي هو يتعلم ويسكير ثم عند المرض نسبه لنفسه فقال وإذا ملت لم يقل إذا أمرضني وإذا ملت سهو يسكير وكما تقضل الحضر مع الله عز وجل فقال فاردت أن اعيدها وكان وراءه الملك وقالت أراد ربك أيها بلغة أشدهما ويبتخرجك أنزهما فعند العيد نسعه لنفسه وعند الخير نسعه لله تعالى كما تعلمنا من نبينا صلى الله عليه وسلم في الدعاء لديك وصعدين والخير ليما يجيت الشر ليس إليك أنا منك وإليك والشر ليس إليك أنا منك وإليك وانا لا ربي شر اريد من في الارض ان اراد باسم ربهم رسلا ثم تحدثوا عن انفسهم فقالوا وانا منا الصالحون والصالح والمقتنع بأوامر الله عز وجل القائم بها والمنتفع من ومنا دون ذلك كنا طرائقة كذا كذا كذا كذا وهي الاختلاف فكما فينا نحن الآن الصالح والطالح الفاسد والكاذب والعاصي أمرت كل السراير أمرت كل ومن المسلمون ومنا يهود ومنا مسافر ومن المسلمين منهم السنة ومنهم الشيعة ومن السنة منهم المزجاء ومنهم قدرية ومنهم جدرية هذا في في النحل الثلاث في المراتب الجم قالوا أما منا الصالحون ومنا دون ذلك أي دون إِنَّا طرائق مختلفة وَأَنَّا ظَمَنَّا وهذا من جميل اعتقادكم الله, الله في وَأَنَّا ظَمَنَّا أَنْ لَنْ اللَّهَ وَلَنْ يعني ما تصول أجدًا أنه هناك لحظة لا يستطيع الله عز وجل فيها أن يقدر عليه او انهم يستطيعون ان من الله تعالى بل قال عز وجل يا الدنيا إن أن من اقطار السماوات والارض تنفذوا. لا تنفذون الا بستطاع فلأى اي االات ربكم اتكذان يرسل عليكم جوال من نار وقال عز وجل وَمَا يَعْزِلُّ عَهُرُدُّكَ لَنْ يَسْطَالِ سبحانه وتعالى عز وجل وَأَنَّا ظَلَمْنَا أَن لن اللَّهَ فِي الْقَرُدْ وَلَن نُعْتَزْلُ غربة. وَمِنْ جَمِيلِ إِيمَانِهِ وَقْتِذَئِهِ أنهم ما جابلوه وَمَا حَرَبُوا الرَّسُولَ صلى الله عليه وسط وسلم بل وقالوا وان لن سمعنا الهدى انا من يؤمن بربه فلا يخاف نقصا اي نقصا ولا راقاء ظلم بمعنى انك هزلا قمت بفعل حسن, بفعل حسن. المترتب على الفعل الحسنى ان تكتب لا تكتب تسعى لا تكتب صيانيا لا تكتب صبعا لا البخس ولا رهقا ايذن يزلد ذنبا معينا يضع الله عز وجل هذا الذنب في ميزان سيئاتك كأنت لا بل قال الله تعالى ولا تزر عزلة وزر وهو نفس المعنى المذكور في صورة طه فلا يخاف ظلما ولا هدما فلا يخاف ظلما ولا هدما فليؤمن يؤمن فيه فلا يخاف, يخاف برسل الحسنات ولا رهقا من تحميل سيئات غير عليه وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاصِطُونَ المسلم هو المستسلم الذي استسلم الله عز وجل فقاوه منه وَأَطَاعَ وَفْتَنَبَ نَوَانِهِ اللَّهِ فَتَوَارَكَ هذا هو المسلم ذلك الصراط المستقيم على عكس للقاصد لا نقول المقصد فإن المقصد الله يحض المسلمين هم أهل العادل المقصد العادل لكن الطاصد الذي جار عن الطريق قال الله تعالى في صوت النحر وعلى الله قصد السجيني ومن هاي I don't know how to do the video. وعلى الله قلب السريني ومنها جائس واسمحت فالجائس هي الذي جار عن الذات وهذا يسمى القاصد فأنا من المسلمون ومن القاصدين من اسلم استسلم الله تعالى فأولئك اي سلق الطريق من الحقيم الى القاصدون فكانوا يجهلن محطباً يكونون سبباً في اتقادها هذا ونحن نستماعكم ونتعلم الله عز وجل بقية في الصورة يا ابن القادم كل مسواكم وستغفر الله عليكم الله وسلم الله محمد وعلى السلام عليكم الله تعالى وبركاته